لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعي ذا راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية في عين جارية